لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبتم ۗ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنَ النِّسَاءِ ۚ امْتَرَضُوا بَعْدَ الْأَشْهُرِ فَإِن Craig そんな vi au وَلَا تُحِنُّنَا أَحَقُّ بِرَدِّجِ ارْءُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ نَذْرُ جَهَه وَاللَّهُ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا أَنْفَقْتُمْ مِنْ حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود قُمْ فَانْطَلِقْ فَاحْلُلْ لُبُّ مِنْ بَدوحة تَتَكِ حَنْفًا دُنْيَرَه وَإِنْ قَلَّنْ lado